بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنِ قُبِلْ لَيْنَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِنْكُسْفٍ قَلِيلًا أوزِدْ عَلَيْهِ وَرَدِّنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُرْكِي عَلَيْكَ قَوْلًا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 رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهذرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا كَلَّا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ وَسُؤِلَ فَأَخَذَهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْأَرْضَ نُشِبًا السماء منفطر به كان وعثه مفعولا إن هذه تنفرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سَيَاللَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَقُولُ مِنْكُمْ نَرْضَا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَلَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الْجَازِئِينَ وَاسْتَغْفِرُوا Quan